「叶うことに気づいてください」 「なんた、っ ومن ََ اعرض ََ عن ََ ذكري ف ِ ن َّ له َُ معيشته َََُِ you <laughs> في اسماء الله الحسنى م ب ق ت م ربك ك ل ا ن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 ا م و ب ر ع ل ي ه ا ل ا ن س أ ل ك ر ز ق ا نحن نرزقك ب ل ع ا ق س ة ل ل ت ق و و ق الاسلاميه و ل يهدينا بآية ن ربه أرى ه لم ت بيّنة ما ا في ل ص ح م و س و أ ه ا ه ل ن ا ب ل ه ل ق ا ل و ا ل ق ا ل و ا ر ب ن ا ل ا أ ر س ل ت ل ي ن ا ر س و ل ه サタボーなのんあっしゃーすそりーわめんてだ。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 ا ل س م ا ء و س ف ع ه ا ل ن ا ل ج ب ا ل ك ي ف نصبت و م الاسلاميه أ ر لفضيله <تصفيق> ا ل ت و ر م ح ا ت ب ا ل ن ا ب